ولكن أجل الاختبار إلى الأسبوع القادم حتى يتسنى لبعض الاخوه والاخوات أن يراجعوا كل دروس النحو الميسرة وسيكون الاختبار إن شاء الله في الأسبوع القادم يوم الثلاثاء هذا من الناحية ومن الناحية أخرى هذا هو الدرس العشر وحاولنا ان ندخل الى غرفتين غرفه الاخوه وغرفه الاخوات في جمعيه الحكمه ولكن بؤنا بالفشل باءت محاولات محاولاتنا محاولاتنا بالفشل فرجعنا بخفي حنين فلم يبقى لنا إلا اليوتيوب لذلك نبدأ إن شاء الله الدرس العشرين في مادة النحو وكالعادة الطريقة الميسرة والمسهلة وقد بدأنا في الدرس السابق باب معرفة علامات الاعراب والباب كالعاده وككل التراجم اعرابه واحد واعرابها واحد وذكرنا ان للضمه علامات فتكون علامه للرفع في ماذا في اربعه مواضع في الاسم المفرد وطبعا ذكرنا ان الاسم المفرد له تعريف مطلق وله تعريف خاص وذكرنا المفرد في باب معرفة علامات الإعراب والمفرد في باب المبتدا والخبر والمفرد في باب العلم والمفرد في باب النداء والمفرد في باب لا والمفرد في باب الإضافة وقلنا في تعريف المفرد في هذا الباب ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الاسماء الخمسه او الست هذا تعريفه عال يعني في باب معرفه عالمك العرب ان قيل لك ما هو المفرد تذكر هذا التعريف والابواب التي مرت بكم الإشارة فقط ستأتي إن شاء الله كباب المبتدى والخبر وباب لا وباب المنادى وما إلى ذلك هذا سيأتي وبعضه سيأتي في غير هذه المقدمة قال وأما الضمة فتكون علامة للرفع في الاسم المفرد مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا يعني لحيوان أو لغيره شريطة أن يكون مفرداً لا مثنّاً ولا مجموعاً بانواعه الثلاثة ولا أيضاً وأن يكون المعرب سواء كان إعرابه ظاهر أو كان مقدّراً إما أن يكون مقدّراً على الألف وإما أن يكون مقدّراً من أجل مثال الاستثقال وإما المناسبة يا المتكلم هذا باختصار في ما سنقل واليوم عندنا النوع الثاني في الاسم المفرد وجمع التكسير قوله هو جمع وجمع التكسير في الاسم المفردي وجمع التكسير معطوها على ماذا؟ على الاسم المفرد فما هو جمع التكسير؟ الجمع لا نتكلم على تعريفه لأنه معناه الضم ولكن ما هو جمع التكسير؟ أو ما هو التكسير لغة ما هو التكسير لغة التكسير لغة ازالة التئام الشيء ازالة التئام الشيء يقاله التكسير ازالة التئام الشيء فهذا الاناء إذا تكسر وهذا الكأس إذا تكسر كان ملتئما فتكسر فكل ما تكسر والتآمة أجزاؤه وزالت زالت تآم وماذا يقال زالت تآم الشيء ماذا يقال مكسر ويقال له جمع التكسير كما يقال له جمع مكسر جمع التكسير ويقال له أيضا الجمع مكسر فإذا المعنى إزالة التآم الشيء إزالة التآم الشيء يقال تكسر الاناء ويجوز ان تقول تكسرت الاناء وتكسر الاناء بدون تاء التانيث تكسر الاناء ومعنى تكسر اذا تفرقت اجزاؤه اذا تفرقت اجزاؤه هذا هو التكسير من جهه اللغه وهو ازاله التئام الشيء ويقال تكسر الإناء إذا تفرقت أجزاؤهم هذا من جهة اللغة طيب هل يمكن أن يكون التكسير لغة مطلق أن يكون التكسير مطلق التغيير أم لا يمكن إذن عرفنا ما معنى التكسير لغة لكن سؤالي هل يمكن ان يكون التكسير مطلق التغيير وهذه الاسئله التي اطرح لان بها بي... سيكون الجواب وبها سيكون الامتحان ايضا وهي نفس الاسئله التي تسالونها عنها وعليها في الامتحان لاحظتم ولذلك سؤالي بعد أن عرفنا جمع التكسير لغه الآن سؤالي هل يمكن أن يكون التكسير لغة؟ أن يكون التكسير لغة مطلقة التغيير؟ الجواب نعم. الجواب نعم يمكن أن يكون التكسير مطلقة التغيير. فكما يقولون فيكون من باب إضافة إضافة الصف من باب إضافة الصف للموصوف. يعني لا التغيير المطلق عن التقييد بكونه في خصوص الفا لأن هنا إذا قلنا إزالة التئام الشيء إما أن يكون تغيير مطلق سواء كان في إزالة الألفاظ تغيير الألفاظ أو في كل ما من شأنه أن يقع فيه التكسير أن يقع فيه التكسير نفهم هذا؟ طيب أولاً النوحات دائما يتكلمونها على اشياء من جهه اللغه ومن جهته الاصطلاح والعنايه اكثر تولى لماذا للصلاح. للاصطلاح للاصطلاح فما هو التغيير اصطلاحا ما هو التغيير اصطلاحا التغيير اصطلاحا اذا فهمتم هذا التعريف وهو تعريف جميل ودقيق هو ما تغير عن بناء مفرده ما تغير عن بناء مفرده بزيادة أو نقص أو تغيير شكل بزيادة أو نقص أو تغيير شكل أو بزيادة مع تبديل الشكل مع تبديل الشكل او نقص مع تبديل ماذا الشكل او بالجميع تغيرا لم تلحق معه علامه الجمع او بالجميع تغيرا لم تلحق معه علامه الجمع قبل أن أتم ما قيل في هذا التعريف أرجع إلى التعريف وأقول ما تغير ونحن كنا حفظنا ما ذكره خالد أزالي ما تغير فيه بناء مفرده وهذا الذي ذكرت لكم هو الأفضل ما تغير عن بناء مفرده بزيادة البناء بناء الكلمة كما ان شاء الله بالامثله سيتضح لكم المقال بالمثال يتضح المقال قل تعرف ما تغير عن بناء مفرده بزياده أو نقص أو تغيير شكلين أو بزياده مع تبديل شكلين أو نقص مع تبديل شكلين أو بالجميع تغيرا لم تلحق معه علامة الجمع ثم لا فرق لاحظوا ركزوا ثم لا فرق بين أن يكون لمذكر هذا هو التعريف لكن إن شئتم أن تزيدوا لا فرق بين أن يكون لمذكر أو لمؤنث بالضمة الظاهرة أو المقدرة لأن نقول الضمة لان كلامنا على الضمة وفي الكسر تقول الكسرة وفي النصب تقول النصب الفتحة لا فرق بين أن يكون لمذكر أو لمؤنث بالضمه الظاهره أو المقدره ولا فرق في المقدره بين أن تكون مقدرة للتعذر أو للثقل أو للمناسبة تقول جاء الرجال لاحظوا رجل هذا مفرد اجمع جماعة من الرجال تقول جاء الرجال اسير واحد اجمع اصارة واصارة بضم الهمزة وبفتح الهمزة القطعية او الممدودة اذا كان جمع الجمع اذا كان جمع الجمع لاحظوا الاصارة اسير الاصارة هند جمع جمع تكسير هندات على جمع مونات السالم جمع جمع تكسير هنود هند جمع هنود عذراء جمع عذارة مش عذارة عذارة لاحظت عذارة هلال جمع الهلال مثلا طيب غلام جمع غلمان غلمان لاحظتم؟ غلمان. هلال آه أهلة هلال اهله فلاحظتم هنا؟ إذن اولا نقف مع التعريف واركزوا معنا في هذا التعريف فهو تعريف جميل ولا تنظروا إلى كثره الكلام فإنما هو التركيز ينبغي أن يكون على الحقيقة على حقيقتي جمع التكسير إذا فهمت حقيقة جمع التكسير أنت لا تحفظ ما اقوله أنا احفظ القواعد فقط واحفظ الحقائق هذا هو الهام. الأهم هذا هو الأصل هذا هو الصلب ها؟ هذا هو الذي ينبغ أو الخلاصة اللب اذا عرفنا جمع التكسير من جهة اللغة وهذا لا دخل له فيما نحن فيه الآن وعرفناه من جهة الاصطلاح لكن الآن نقف مع مع تعريف جمع التكسير الاستراح أولا ماذا قلنا ما تغير عن بناء مفردي قد يقول قائمة منكم لماذا قلنا ما تغير عن بناء مفرده ولم نقل ما تغير فيه بناء مفرده كما قال الشيخ خالد أزهر وهذه هي العبارة التي حفظناها ويحفظها كل من يدرسه مثل ابن آج بشرح خالد أزهر وهذا هو المقرر بالمغرب لأنه مليء بالقواعد ومليء بالحقائق ومليء بماذا بتنبيهات فلذلك قلنا ما تغير عن بناء مفردي قد يقول القائل لماذا قلتم ما تغير عن عن بدل في بدل في وأي عباره افضل واولى هل عبارتكم التي ذكرتم هي عباره لغيري وانا ذكرتها فقط عن عبارة خالد الشيخ خالد أزال الجواب نقول هذه العبارة التي ذكرنا لكم وهي ما تغير عن بناء مفردي اولى من عبارة الشيخ خالد أن عبارة الشيخ خالد ماذا يقول فيها ما تغير فيه بناء مفردي لماذا قلنا اولى ركزوا وانظروا إلى فقرات المثل اذا فقرات التعريف الان دائما دقق مع فقرات المد ودقق مع فقرات الحقائق والضوابط فقلنا ما تغير عن بناء مفردي والشخر الزرقاء ما عفوا ما تغير عن بناء مفردي والشخر الزرقاء ما تغير فيه بناء مفردي قلنا عباره ما تغير عن بنائي او لا من عباره ما تغير فيه لماذا هذا هو التركيز اللي قلت لكم ركزوا لماذا لان المتغير هو الجمع لا مفرده من الذي تغير المفرد ام الجمع بالتامل الى الامثله التي ذكروها عمثلة الستة في جمع التكسير ندرك أن التغيير وقع في ماذا؟ في الجمع لا في المفردين فإذا قلنا ما تغير فيه مفرده فماذا يكون التغيير؟ وقع في المفرد ولا وقع في الجمع؟ في المفرد, المفرد. لكن إذا قلنا ما تغير عن بناء مفرده ماذا يكون التغيير؟ وقع في الجمع ولا وقع في المفرد وقع في الجمع اذا عبارته عن او لا من عبارة في لاحظتم هل فهمتم هذه الفقره اذا ما هو الافضل ان نقول ما تغير عن بناء مفردي او نقول ما تغير في مفرده ما تغير عن بناء مفردي اذا فهمنا هذا ننتقل الى التغيير الى كم ينقسم التغيير هذا التغيير الذي يقع في الجمع إلى كم ينقسم لانه قلنا ما تغير عن بناء مفرد الجواب التغيير هذا تغيير بناء مفرد يقع في سته اقسام تغيير بناء مفرده بناء مفرد لم نقل تغيير ما تغير فيه مفرده بناء مفرد يقع في كم قسم في سته اقسام ما هو القسم الأول؟ من يذكرون ما يكون القسم الأول؟ القسم الأول نأخذه من ماذا؟ التعريف. من التعريف الذي يقع فيه التغيير بالزيادة على المفرد من غير تغيير شكله الذي يقع فيه التغيير بالزيادة على المفرد من غير تغيير شكله ماذا قلنا في التعريف؟ ما تغير عن بناء مفرده؟ بزيادة. بزيادة؟ أو نقص؟ لاحظوا. زيادة. مع من غير تغيير شكله. من يذكر مثالك؟ المثال سنوان. سنوان. جمعوا. سنوان. سنوان. سنوان سن الشكل هو هو. هل تغير الشكل؟ لم يتغير. لا تنظر إلى فتحة الواو فإنما التنوين إنما التنوين حركه تدل على تمام الكلمة وانفصالها والفتحة للاشباع فهي في الحقيقة سنون كأنك قلت سنون وسنون وسنون وسنون فجمعنا جمعة تكسير ماذا قلنا سنوان سنوان, سنوان. إذن وقع التغيير بالزيادة فقط زيادة ماذا؟ زيادة الألف والنون. هذا التغيير زيادة الألف والنون حدث في المفرد أم حدث في الجمع؟ حدث في الجمع إذن الآن فهمنا عبارة ما تغير عن بناء مفرده حدث في الجمع سهل الأمر طيب اسمحوا لي أفتح قوس هنا أتكلم عن كلمة سنوان سنوان, سنوان. لاحظوا ركزوا كلمة سرو أو سنوات هي من الألفاظ المشتركة كلمة سرو من الألفاظ المشتركة تطلق على عده معاني فعندما تكون الكلمة من الألفاظ المشتركة تطلق على عده معاني ولا يمكن أن يراد منها عبارة بعينها الا لماذا؟ إلا بالقارئة. ولا يراد منها معنى بغيره إلا معنى بنفسه أو معنى مقيدا إلا بماذا بقريمة فكلمة سنوان تطلق على حفرة تحفر في الأرض حفرة التي تحفر في الأرض يقال لها سنوان يقال لها سنوان تطلق على آخر رجل لأبيه أخو الرجل لابيه يقال له سنوه سنوه ثالثا تطلق على آخر الرجل لأمه أخو الرجل لأمه يقال له سنوه أيضا وتطلق على رابعا تطلق على النخلة النخلة إذا كانت مع أخرى في أصل واحد يقالها سنوه أو يقالها فرع الشجر هذا اللي نسميه فرع الشجر هذا يسمى السنو ولهذا قال الله عز وجل سنوان وغير سنوان، سنوان تسقى بماء واحد يعني الفروع فروع الشجر، فإذا هنا التغيير وقع بماذا؟ بالزيادة من غير تغيير في ماذا؟ في الشكل الشكل البطلي هو هو الكسره للصاد في المفرد والجمع. السكون للنون في المفرد والجمع إذن الشكل لم يتغير هذا القسم الأول ما هو القسم الثاني هي أقسم ستة يريد أن نذكرها, أن نذكرها. وهو الذي يقع فيه التغيير بالنقص. بالنقص عن المفرد من غير تغيير شكل أيضا أن يقع, فيه. أن يقع وهو الذي يقع فيه التغيير بالنقص عن المفرد يقع فيه التغيير بالنقص على المفرد من غير ايش تغيير شكلي مثلا تخمة تخمة تخمة هذا مفرد طيب اجمعها تخم تخمة, تخمة تجمعها وتقول تخم ما الذي حدث هنا وقع التغيير بالنقص لأن المفرد فيه كم حرف أربعة بينما الجمع كم فيه ثلاثة, ثلاثة وقع في أيضا آخر ماذا التغيير بالشكل ولذلك نقول التخمة قتلته التخمة كما في الأثر والتخمة هو فساد الطعام كلهم عرفوه قالوا فساد الطعام في المعدة بسبب إدخال طعام آخر قبل هضم الأول إذا كان الإنسان حصل له فساد في المعدة فساد الطعام في المعدة وهذا يتم بسبب إدخال طعام آخر قبل هضم الاول فهذا يقال فلان اصيب بتخمة بتخمة أو عرفه بعضهم ثقل ينشأ عن كثرة الأكل ثقل ينشأ عن كثرة الأكل وقال بعضه البعض الآخر ثقل المعدة بسبب كثرة الطعام حتى ضعفت عن هضمه كثرة الطعام وثقل عليها وحصل لها ماذا عطب لم تستطع ان تهضمه فيحدث منه الداء فالتخم والتخم تخمه مفرد وتخام جمع مكسر جمع مكسر جمع مكسر هنا سؤال هو في الحقيقه له ارتباط تخمه اصل تائه ماذا تخمه اصل التاء تخمه من يقول لي منكم اصل التخمه ما هو التاء تخمه ما أصله؟ أصله الواو أصله الواو لأنه من ماذا؟ لأنه من الوخامة الوخامة هو الذي يقع الثقل الذي يقع عن المعده الوخامة فاذا اصل التاء واو قال له الوخامة وقد يوجد نظيره في مثلا تراث. وقد يوجد نظيره وهو تراث ماذا نقول في أصل التراث التاء وراثة الوراثة ولذلك يقولون التراث العربي وهذا هذا التعبير فيه سم في العسل وتنبه له جيدا عندما يقول التراث العربي أو التراث الإسلامي يقصدون القرآن والسنة وهذا ضلال مبين لماذا؟ لأن الشيء هو التراث التراث عبارة عما نتج عن عقل بشري يعني على أنه قابل للأخذ والرد تفكير البشري إذا قالوا في الشعر تراث لا بأس اذا قالوا في المنطق تراث لا باس لكن ان يقال في القران والسنه تراث معنى ان ما يقال له تراث كله قابل للاخذ والرد وقابل للاجتهاد فيه وهل يقال هذا في القران لا وتنبهوا له فلذلك هو من الوراثه فعندما يقولون التراث يقصدون الوراثه هذا هذه فوائد اجنبيه نزيدها لكم والا فمقصودنا هنا جمع التكسير تخما وتخم تخما وتخم مفهوم؟ طيب هذا كم قسم. قسم قسم الثاني ما هو القسم الثالث هو الذي يقع فيه التغيير بتبديل الشكل من غير زيادة ولا نقص هو الذي يقع فيه التغيير بماذا وهذا كله الذي أذكر لكم كله مأخوذ من ماذا من التعريف من التعريف لان قلنا سنقف مع التعريف اليوم الذي التغيير بت... الذي يقع فيه التغيير بتبديل الشكل من غير زيادة وماذا آخر ولا نقصة لاحظ نحو من يعطيني... من يعطيني مثالا منكم؟ نحو أساد نحو أساد بفتحتين هذا المفرد طبعا هو اسم للحيوان المفترس حيوان قوي المفترس، وقالوا أسد، أسد اسم مفرد للحيوان القوي المفترس، طبعا حقيقة، وقد يستعمل مجاز ألا من يقول بالمجاز للرجل للرجل الشجاع. والقرينة هي التي تبين عندما تقول رأيت الأسد على المنبر، أسد لا يصعد على المنبر، رأيت الأسد في السوق، في الحمام. فإذن هذا تكون قريب الشاهد عندنا أن أسد أسد, أسد. بفتحتين أسد أسد أسد أسد وقعت تغيير بماذا؟ بالشكل هل وقعت زيادة أو نقصان؟ ركز مع المصطفى أسد أسد هذا مفرد جمعه. أسد أسد أسد, أسد. جمع أسد اذا اسد مفرد في ثلاثه حروف والجمع كان فيه ثلاثه احرف هي نفسها هل وقع فيه تغيير لا وقع التغيير من جهة الشكل اما من جهة الزيادة او النقصان لا هي ثلاثه احرف في المفرد هي نفسها ايضا في ماذا في الجمع ويجوز تخفيفه كيف تقوم في تخفيفه اسد أسد ولذلك يقولون أسد الغابة كتاب أسد الغابة لابن الأزير يقال له أسد الغابة ويقال له أسد الغابة, الغابة ويجوز أيضا إشباعه أسود أسود لكن الآن تكلموا مع الصورة الأولى إفهموا الصورة الأولى أسد وأسود حتى إذا قلت بالتخفيف أساد وأسد كيف هو هو هو ما الذي وقع وقع تغيير من جهة الشكل لم يقع هناك تغيير من جهة الزيادة ولا من جهة النقصان واضح طيب القسم الرابع القسم الرابع عندما أقول لكم القسم الرابع انظروا في في التعريف واستحضروا التعريف هو الذي يقع فيه التغيير بزيادة الألف على المفرد مع ماذا آخر مع تغيير الشكل بزيادة الألف على المفرد مع تغيير الشكل عندما تحفظ المثل عفوا التعريف جيدا تستطيع تذكر هذه الأقسام وتستخرجها بسرعة فأنا الآن افسر لك ثم بعد ذلك أنت عندما تقرا التعريف كافي تذكر الامثله ها فاذا قلنا هو الذي يقع فيه التغيير بزياده الالف على المفرد وتغيير مع تغيير ماذا مع تغيير الشكل اعطيني مثال رجل, رجل احسنت اجمعوا رجال ما الذي زدنا في الجمع الالف وماذا اخر تغيير الشكل را واحد بالفتح واخر بالكسر واحد بالجيم بالضم واحد بالفتح اذا وقع ايش وقع تغيير بزياده الالف والشكل تغيير ماذا بقي القسم الخامس ما هو القسم الخامس والذي يقع فيه التغيير بالنقص عن المفردي بالنقص عن المفردي آلف كان رجل ولجال زيادة في ماذا؟ في الجمع الآن بالنقص عن المفردي مع تغيير الشكل بالنقص عن المفردي عكسه مع تغيير الشكل رسول. رسول رسول هذا رسول مفرد لا. هذا رسول مفرد اجمعوا رسول رسول مبشري رسلا مبشري تلك الرسل الرسل جمع ماذا جمع رسول فاذا وقع التغيير في ماذا بالنقص عن المفردي مع تغيير الشكل طيب جمع لي كتاب كتاب جمع كتب, كتب. كتاب كتب طيب جمع لي السرير سرور خليك نقل أسر سرور ها سرور مرفوعة لاحظ إذن في التغيير وقع عكس صوره إيش عكس سورة الرابعة لاحظتم كم بقي لنا بقي لنا القسم السادس ما هو القسم السادس والذي يقع فيه التغيير بالزيادة والنقص عن المفرد وتغيير الشكل يعني بالجميع كما قلنا هو الذي يقع فيه التغيير بالزيادة والنقص عن المفرد وماذا أخره وتغيير الشكل وتغيير الشكل لاحظتم ها هو الذي يقع فيه التغيير بالزيادة والنقص المفرد عن المفرد وتغيير الشكل. وتغيير الشكل أعطيني مثال غلام لاحظوا هنا غلام بضم الغيم المعجمة اجمع غلمان غلمان أغلق الهواتف غلمان لاحظتم غلام قل الجمع غلمان. غلمان. غلمان فغلام مفرد ما الذي وقع في غلمان؟, غلمان وقع فيه التغيير بالزيادة زياده ماذا زياده الالف, الألف. والنون وماذا اخر غلام غلمان غلام في الالف غلمان في ألف الاخر ألف والنم وطغير الشكل فوقع في مفرده نقص الألف التي بين اللام والميم وزاد على الألف والنون في ماذا؟ في الأخر. آخر. آخر. مع ماذا آخر؟ مع تغيير الشكل ولذلك ماذا قالوا في تعريفه؟ قالوا في تعريف والتعريف ماذا قلنا في <تصفيق> او بالجميع او بالجميع يعني التغيير بالجميع, بالجميع. ما الذي قصدنا بالجميع او قصده بالجميع بالثلاثة. والنقص, والنقص والشكل بالزياده والنقص فقولنا او بالجميع يعني ايش بالثلاث التغيير بالثلاثة باش هي بالثلاثة الزيادة والنقص, والنقص والشكل, والشكل, والشكل أو بالجميع يعني وقع بالثلاثة في غلمان التغيير بالنقص والشكل والزيادة لاحظتم؟ طيب لعلي أذكر لكم مثالا لنرى من يعيبه منكم تقول جاء غلام محمد وغلماني جاء في الماضي مبني على الفتح لا محل له من, من, من إعرام غلام, غلام فاعل مرفوع بالضم الضائرة في آخره غلام مضاف محمد مضاف إليه مجرور بكسر الضائرة في آخره العامل في الجر المضاف على القولي الراجح هو مذابه سبوي طيب وغلمان الواو حرف وغلماني معطوف عطف على ماذا المعطوف على المرفوع مرفوع وعلى ما وعلامه الضم الظاهر على الياء من ظهورها الاستثقه الضم المقدر على ماذا على الياء على الياء ولا على مقلياء المتكلم إذا قلنا عليان يكون استفقه لكن هنا غلماني انضم على ما قبل يا المتكلم على ما قبل يا المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه المناسبة, المناسبة. هذا عراب احفظه جيد غلماني نقول الضمه المقدره على ما قبل يا المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل لأن المفروض أن تظهر على المين غلماء غلمان غلماني على النون عفوا انتظر على النون فمنع من ظهورها ماذا؟ اشتغال المحل بحركة المناسبة بحركة المناسبة طيب لاحظوا هنا في التعريف نقف مع التعريف لازمنا مع التعريف لماذا قالوا في التعريف لم تلحق معه علامة الجمع انظروا في التعريف جديد. ماذا قلنا في آخر التعريف قلنا لم تلحق معه علامة الجمع لماذا زادوا هذا القيد؟ لماذا زادوا قالوا لم تلحق معه علامة الجمع لماذا سألت بises لماذا زادوا هذا القيد؟ ولم يذكروا هكذا كيفما اتفق ولم يذكروا جزافا احسنت ليحترزوا من جمع المذكر السالم لماذا؟ لأن الجمع المذكر السالم لأن الجمع المذكر السالم في آخره علامه الجمع كما ستأتيكم إن شاء الله في الواو أما الواو تكون علامه الرفع في موضعه فإذن قلنا قولهم لم تلحق معاه علامه الجمع هذا قيد زيد ليحترزوا من جمع المذكر السالم لان في اخره علامه الجمع لان في اخره علامه الجمع طيب وذكرنا في الامثله في ذكرنا الاصارى ويجوز أن تقول الأسارة بفتح الهمزه كما يجوز لك أن تقول الأسارة ومنهم الأسارة والأسارة وكل كل من أساره العدو لا كما يقول المبتدع أصحاب جمعية الرفق مدرسة جمعية الرفق بالطوارئ يقول الأسير فينكرون على من يطالب إطلاق سراح إخواني يقول الأسير هو الذي ينقى عليه القذف في الجهاد هذا ضيق واسع ضيق واسع لماذا للذبع الظلمة هذا كعادته فلذلك الأسير هو كل من أصره العدل هذا يعتبر إيش ماذا عندهم هذا يعتبر جمع الجمع هو جمع الجمع هذا سياتكون إن شاء الله الجمع في مراحل الأول الأول هي فيه جمع نقول الاول والثاني هي في جمع الجر والاخير هو يسمى ايش صيغه منتهى الجموع لم يقله صيغه منتهى الجموع حتى جمع عند جمعات جموعات فقل له صيغه منتهى الجموع فالشاهد عندنا اسير جمع وصار او اسار اسار وصار هذا يكون اعراب مقدرا على الالف من عند دورية تعبد هنود هند جمع هنود ضم ظاهره في آخره ضم ظاهرة في آخره نفهم غلمان ضم ظاهره في آخره غلمان ضم مقدرة على ما قلاء المتكلم من عند دورية اشتغال محل بحركة المناسبه واضح الأمر ما ما ما يزعج عفوا طيب ركزوا جيدا على التعريف ركزوا جيدا على التعريف إلى كم ينقسم جمع التكسير لا, من جه... لا اقصد من جهه التغيير من جهه التغيير ينقسم الى سته اقسام وقد ذكرناها لكن تقسيم اخر لانه هو تقسيمات باعتبارات مختلفه الآن ذكرنا تقسيم التغيير تقسيم آخر قلة وكثرة ينقسم إلى قسمين ينقسم إلى قسمين القسم الأول جمع قلة والقسم الثاني جمع كثرة ينقسم إلى قسمين جمع قلة أو قل جموع قلة والباقي جمع كثرة أو قل أيضا جموع كثرة وهذا الأمر ليس فيه ايضا صعوبة هو سهل جدا إذا حصلت جموع القلة والباقي يعتبر جمع كثرة والباقي يعتبرش جمع كثرة من ثلاثة إلى عشرة جمع قلة وهناك على من قرع من اثنين إلى عشرة على, على صحة حديث قد ضعفه الدار قطني وضعفه ايضا ابن القيم والذهب وحاول الشيخ الالباني ذكر له طرقا وحسنا. إثنان فما فوقهما جماعة إثنان فما فوقهما والراجح وراجحنا له طرقا فالشاهد عندنا يعني من ثلاثة إلى, عشر. إلى عشرة أو من اثنين إلى, عشر. إلى عشرة جمع هذا جمع قلة ما زاد على العشرة يقال له جمع كثر فلذلك تنظرون دائما في الجموع ابن مالك ذكر بيتا في جمع التكسير بين فيه عدد جموع القله قال افعله افعل ثم فعله فهي جموع القله هي افعل ثم افعل افعله افعل فعله فعله الرابع افعال هذه اربعه افعله اخبيزه اجنيده افعل افعل هذا الثاني الثالث فعله فعله الرابع افعال أفعال. هذا غير فعله بكسر الفاء وليس بفتحها أما بالفتح فهي ستاتي في جموع كثرة فعل وفعلة فعل لهما فعال فعل وفعلة فعل لهما هنا ذكروا ان أن بعض الشهود اللي يطلق عليهم عندنا العدول ومعلوم ان الناس كلهم عدول الا العدول حتى كان يقول احد مشايخنا يقول بيت بعض الابيات وهي سبحان الله ابيات يعني منظومه بالدارجه المغربيه وباللغه العربيه يعني قال ان القضاة مثل الطغاة في الدين زاد القضاة على الطغاة عطيني إن الشهود مثل اليهود في الدين زاد الشهود على اليهود أرشيني ولكن هذا ليس على إطلاقه هذا مشي دائما فالشاهد عندنا يوجد قضاة يعني لا, لا يأخذون الرشوة ويوجد ناس أيضا في العدل لا يهم يعني مسألة لأن لا نجعل الناس سواء فمن جعل الناس سواء ليس لعقله دواء فالشاهد واحد عادي يعني ادخلها هكذا فمات ميت هلك هالك وترك يعني ما شاء الله استمر من البغاء فقال وترك بغول وترك بغول قدر من البغول والقاضي كان ذكي كان من, من درس الألفية فلما جاءه قال يا فلان هل درست ألفية ابن مالك قالوا نعم قالوا كيف درست ألفية ابن مالك ونسيت قول ابن مالك بغل وبغلة بغال لهما و فعلوا لأذاكведا فعل لهما قال فعلا صحيح قال ابن مالك قال بغل وبغلة بغال لهما إنما ابن مالك قال فعل وفعلت فعال لهما فعل وفعلت فعال لهما يعني بغل جمع بغال بغلة بغل وبغلة فعل وفعلة فعال لهم يعني بغل وبغلة جمع جمع ماذا تقول بغال فعل وفعلة جمع اذا هو إيش جمع تكسير جمع كثرة بينما جمع القلة أفعيله أفعول فعلة أفعال أربعة وما إحفظ هذا البيت له قال أفعيلة أفعول ثم فعلة أفعيلة أفعول ثم فعلة أفعل ثم فعلة أفعال جمع قلة وطبعا قد يقع الأحيان كما قال ابن مالك وبعض دي بكثرة وضعنية فيه كأرجولي والعكس جاء كالصف المهم الشاهد عندنا افهموا هذه الأوزان الأربعة هذه الأوزان الأربعة قس عليها هي ماذا تعتبر جموع قيلة والباقي كله جموع قيلة وما عداها فهي جموع الكثرة ومحلها ماذا الفية ابن مالك إذن فجمع التكسير عندنا هو الذي ذكرنا لكم من يذكرون ميكون تعريفه وقلنا ما تغير عن بناء قلوا ما تغير عن بناء مفرده بزيادة أو تغيير ولا ولاحظوا التقسيمات أو, أو بزيادة مع تبديل شكلي أو نقسم مع تبديل شكلي أو بالجميع تغيرا لن تلحق معه, معه, معه علامه الجن ثم لا فرق بين أن يكون لمذكر أو, أو لمؤنث بالض... بالض... بالض... المقدر ضم المقدره أو ضم الظاهرة و... ولا, فرق في, ولا فرق, في فرق في المقدر أن يكون مقدرا على التعضب. الآلف للتعذر أو للاستثقال سواء كان في الواقلية أو للمناسبة هذا هو تعريف إيش؟ تعريف جمع التكسير وهو ينقسم إلى ماذا؟ إلى ستة أقسام التي ذكرت التعريف العلماء يقولون هناك تعريف طويلة ولكنها جامعة منها. هذا التعريف أحدهم وسيأتيكم ثانية الأسماء الخمسة أو الستة يحفظوا هذا التعريف احفظوه وسأسألكم إن شاء الله الحاف الطموه أمله. قال المصنف رحمه الله والمضة ما تقتكون علامة للرفع في لس مفر في أربعة مواضع في الاسم مفرد وجمع التكسيري وجمع التكسيري ثم قال وجمع المؤنث السالم وجمع المؤنث السالم. الآن مع جمع المؤنث السالم؟ ما هو جمعه؟ المؤنث السالم وطبعا كما يقولون جمع المؤنث السالم هو اصل ام فرع بالنسبه لجمع المذكر السالم جمع المؤنث السالم واش هو اصل ولا فرع فرع وفرع وجمع المذكر السالم يعتبر اصلا يعتبر اول شيء كل ما هو تعريف جمع المؤنث السالم جمع المؤنث السالم ما جمع بالف وتاء مزيدتين ما جمع بالف وتاء مزيدتين كمسلمات. كمسلمات نحو مسلمات. طيب نذكر عدل بس نحو الهندات والزينبات والفاطمات وركزوا انا ذكرت أنثلة ثلاثة. الهندات اذا كان غير مختوم بالتاء والزينب ها؟ اذا لم يكن وسطه مسكنه نا نا والفاطمات اذا كان مختوما بالتاء على كل شنو هو تعريف ما جمع بألفين طبعاً أنا لا أقف مع اعتراضات النحات على هذا التعريف وما قيل فيه وتقيذت لكن لا بأساً نقف مع معرفة التعريف لأنه لا بد من معرفة التعريف قل تعريف محمد سعيد ما جمع بألفين وتائم مزيدتين قل يوسف ما جمع بالف وتاء مزيدتين ما جمع ما جمع قم الف والتاء المزيده ما جمع بألفين وتاء مزيدتين طيب هذا هو التاء نقف معه ما ما جمع ما هنا واقع على ما هل على المفرد ام على الجمع ما جمع أو قبل أن نقول هذا قبل أن نقول ما وقعت على ماذا سؤال، ما هو المفرد الذي يمكن أن يجمع جمع مؤنث سالما ما هو المفرد الذي يمكن أن يجمع جمع مؤنث سالما سؤال واضح؟ نعم نعم أعيد السؤال ما هو المفرد الذي يمكن أن يجمع جمع مؤنث سالما الجواب مما مسماه مؤنث في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط أو في اللفظ فقط ثلاث صور ركزوا معه يوسف ركز معجيه ما هو المفرد الذي يمكن أن يجمع جمع مؤنث ثاني الجواب: مما مسماه؟ في اللفظ والمعنى. مما مسماه مؤنث؟ في اللفظ والمعنى. أو في فقط. مسماه مؤنث في اللفظ فقط. أو مسماه في المعنى فقط. لاحظت حط؟ لاحظتم كم صورة هنا نكتفي بثلاث صور هناك صور أخرى لكن نكتفي بهذه الصور وهي المستعملة في كلام العرب الكفرة احمد سعيد مما مسمه مؤنث في اللفظ والمعنى أعطني مثال فاطمة. فاطمة حسنت فاطمة هو ماذا مثناه في اللفظ والمعنى اللفظ فاطمة فاطمة عائشة ها جميلة خديجة لاحظ؟ إذن في اللفظ وفي المعنى طبعا هي مؤنثة هي مؤنثة وإن كان في زماننا ما التأنيث أصابه خلال من طرفي من طرف المذكر ومن طرف المؤنخ والعجب العجب من من يسمون رجالا عفوا يسمون ذكورا ويظنون أن الذكورة بغلاظ الصوت والشارب هذه هي الذكورة ولو كان هذا الصوت لكان الحمار أرجل منهم ومع ذلك تجد أنه يضع الحلقات في اذنه وفي أنفه وبعد ذلك السروال ما شاء الله نصف مؤخرته ظاهرة والباقيه معلومة وحفظ ما يعلم جائزه حتى قال القائل وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تانيث الرجال عجب يعني المرأة أن تصبح رجلا وهي ملعونه طبعا لعن رسول الله رجلا، المرأة أن تصبح رجلا، لأنها ناقصة عقل لكن الرجل يصبح امرأة، إيش هذا؟ انتكاس في الفطر، فالشاهد عندنا مما مسماه مما مسماه مؤنث في اللفظ والمعنى فاطمة هذا في اللفظ والمعنى. أو مما مؤنثه في المعنى فقط استاذه صمد اعطيني مثال في المعنى فقط <تصفيق> هند نعم هند هذا في المعنى مؤنث لا هذا في المعنى مؤنث نعم لكن طبعا هناك من يسمي هند بالمذكر وهذا طبعا علماء الحديث علماء الحديث عندهم عندهم يعني أسماء معروفة يعني كما تكون للذكور تكون للاناث جهاد جهاد للذكر والأنثى أنس للذكر والأنثى زوجة الحافظ من الحشر كان يسمو أنس يعني هذه أسماء وقد جمعها أحد شيوخنا جمع أسماء التي تكون لمن للمذكر والمؤنث كما تقلي هذا تقلي هذا لاحظتم؟ وهذا لا عيب فيه هذا لا عايب. ايمان إيمان ايمان إيمان أيمان بشكل بسيط ها؟ وسام ويسان يعني للمذكر والمؤنث المهم لا يؤمن هذا فإذا احنا الآن تكلمنا على هند وهي مؤنثة في المعلم هند هندات طيب من يعطيني مثالا مما مسماه مؤنث في اللفظ فقط حنظلة حنظلة طلحة حمزة هذه علامة تأنيث موجودة لكن هو رجل ها في اللفظ فقط فصور كم ثلاث ثلاثة. طيب بقي لنا الآن أن نقف مع التعريف هذا هو النحو لمن أراد أن يفهم النحو لا أن نذكر المتن هكذا ونمر عن, عن نمر مرور الكرام كمرور الحج في وادي محسن لا يسرع فلاحظوا ركزوا معي جيدا قولنا أو قول المعرفين قول المعرفين أو قولنا من باب أننا ذكرنا نحن فقط وإلا فوا قد قيل قديما قول المعرفين أو قولنا ما جميع ما في قولهم ما جميع واقع على ماذا على المفرد وأنت هل هي واقع على المفرد أم واقع على الجن على الجن وأنت على المفرد أنت على الجن طيب ركزوا مع الجيد هنا ما جمع يحتمل يحتمل أن تكون واقعة على مفرد فكيف يكون المعنى إذا قلنا واقع على مفرد محمد سعيد أنت قلت واقع على مفرد كيف يكون المعنى أي المفرد الذي جمع أي المفرد الذي جمع بألف وتعين مزيد طيب نوع من اللغة العربيه ينبغي أن تكون خالية من الركاكه وخالية من التعقيد ما تكون خالية من التعقيد ومن وحشي الكلام فإذا ماذا نقول إن هذا يظهر أنه ضعف ننظر القول الذي قال به يوسف و سعب صمت الإخوة يوسف والأخوة عبد الصمد. قالوا يحتمل أن تكون واقع على ماذا على الجمع فهنا ماذا نقول نقول لكن هنا فيه قولهم جن الذي جمع جمع ما جمع بضم الجن طبعا هو جمع الجمع ما موقع في الاعراب جمع فعل ماض مبني لما يسمى فعله فكيف يكون المعنى الجمع الذي جمع بألف وتا مزيدتين في اشكال ماذا نقول إذن، المفرد فيه إشكال والجمع فيه إشكال، المفرد الذي جمع بألف وتاء، المفرد إذا جمع بألف وتاء يبقى مفردا المفرد الذي جمع والذي يجمع ليس المفرد، هل المفرد هو الذي يجمع؟ مفردات، لكن قلت المفرد ما إذا وقعت عن المفرد؟ إذن هذا لا ينسجم، لا ينسجم عند التدقيق وعند التأمل والذي قاله سعد صمد السيوس أيضا لا ينسجم. لماذا؟ الجمع الذي جمع بألف وتاء مزيدتين هل الجمع يجمع؟ الجمع يجمع بألف وتاء؟ هنود, هنود هنود هنود هنودات يمكن؟ إذن يمكن ولا ما يمكن لا يمكن إذن ما هو القول الصحيح القول الأول أم القول الثاني قالوا الصحيح هو القول الثاني لكن كيف يمكن التوجيه أي يقولون إن الجمع اصحاب القول الأول عندما أرادوا أن يردوا على من يقول بأن ما واقع على الجمع. إن الجمع لا يجمع إن الجمع لا يجمع نقول هذا صحيح لكن الجمهور اختاروا الثاني وكيف اختاروا الثاني ماذا قصدنا بالثاني يعني ما واقع على الجمعة والقول الاول قالوا ما واقع على المفرد فالمفرد لا يجمع هو وحده ويجمع بزيادة ألف وتعال لا بد أن تكون هناك مفردات والجمع الجمع لا يجمع مع أنهم رجحوا هذا القول جمهور النحات اختاروا القول الثاني ماذا قالوا؟ قالوا إنما واقعة على جمع على جمع قالوا ولا ينافي قوله جمع لماذا؟ لأن معنى جمع ركزوا معي هذا هو الذي ينبغي أن تتنبعوا له يعني الجمع الذي تحققت جمعيته الجمع الذي تحققت جمعيته فيكون القول الثاني هو الصواب فيكون القول الثاني هو الصواب مفهوم فاذا ما الجمع الذي تحققت جمعيته بألف وتاء مزيدتين واضح واضح طيب ماذا قلنا في التعريف ما جمع ب بالف الباء في قولنا بالف بالف هل هي للملابسه ام للسببيه هناك من قال للملابسه هناك من قال للسببيه فما ترجمكم صحيح انتم لا ركز معنا ما جمع بألف لاحظوا كلمة ما أي الجمع الذي تحققت جمعيته الآن بألف الباء الباء الب جعلها بعضهم للسببية وجعلها بعضهم لماذا للملابسة فما هو توجيهكم أنتم أه؟ طيب ركزوا معي ان جعلنا الباء للسببيه لا يحتاج الى قيد الزياده علا كيف ان جعلنا الباء للسببيه لا يحتاج لقيد الزياده بالف وتاء مزيدتين هذه قيد مزيدتين لا يحتاج ما جمع بالف وتاء هنا نقطه نهايه هذا القيد مزيدتين لا يحتاج لان جعلناها لسببيه بسبب ألف و مطلقا لا يحتاج الى كونها مزيدت هذا قط اما اذا جعلناها للملابس فلا بد من قيد الزياده فماذا يخرج فيخرج بالالف الزائده اذا كانت الالف اصليه ما؟ حسن كما في قضاة وغزات وغزات طيب بالإعلال تعرفون هذا الذي ذكرنا لكم قل لي أصل قضاة من يقول لي منكم كيف كان أصل قضاة سعد اصل أصل قضاة كيف نقول فيه قضاية قضاية قضاية بماذا مصطفى قضايا بضم القاف وفتح الضاد والياء قضايا قضايا تون ماذا نقول في الاعلى ماذا نقول في الإعلام لا مش بالضم قضا ق ضم القاف اما الضاء ض كيف هو بالفتح والياء كيف هي بالفتح قوضايات قوضايات ماذا نقول في الإعلال تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا الياء قلبت ألفا قلنا قوضاة فصارت قوضاة هي كانت قوضايات تحركت الياء قلنا قوضايا لو قل لو كانت مثل ما ما قبلها مكسورا لكان الياء تبقى هكذا ياء لكن بما انها تحركت وانفتح ما قبلها وما قبلها ماذا يطلب الفون صغرى فتحة الفون صوره كما يقول السيوطي فصارت قضاطا في هذا يقول المالكي من واو او ياء بتحرك الاصل ألفا الأبدل من واو أويا إن بفتح ببدأ بتحريك أصل وغالباً كيحفظوا أصل هذا خطأ من واو أويا إن بتحريك آه ألفا الأبدل بفتح مُتَصَل بفتح مُتَصَل الفتح هنا متصل فقلنا قضايا قضايا قضاة طيب قلنا بضم القاف الأصل كيف كانت قضاية معنا كيف كانت قضايات قضاياة إذا قلنا قضايا لماذا ضموا قاف قضاط؟ لماذا ضموا قاف قضاط؟ يال من يقول منكم شنو السبب شنو هو السبب ها لماذا فهمتم السؤال لماذا ضموا قاف قضاط الجواب ضموا قاف قضاط للفرق بين الجمع والمفرد كفتاات وفوتات فوتات هذا جمع فتات مفردة لاحظتم في اشكال لماذا ضموا قاف؟ للفرق بين الجمع والمفرد للفرق بين الجمع والمفرد طيب ما جمع بآلف واضح وتاء؟ لماذا زادوا هذا القيد أي قيد زادوا المزيدة المزيدة ركزوا سعد صمد قال المزيدة لماذا قيل لها المزيدة العنف الاصليه قلناها لكن الآن المزيدة زادوها ليخرجوا بها ماذا؟ التاء الأصلية كتاء بيت وتاء ميت فماذا نقول؟ أبيات كما نقول أموات أي جمع في أموات جمع مؤنث سالم جمع تكسير افعال, أفعال. كما مررنا نعم افعال هذا جمع, جمع تكسير جمع. نعم افعال جمع تكسير جمع قله طيب بيت ابيات ولذلك ماذا تقول دخلت ابيات ولا ابياتا بيه فتح الظايره في اخره وتقول اموات ولا اموات اموات اموات قولوا وكنتم امواتا كنتم امواتا كنتم امواتا فخبر منصوب بالفتحه الظاهرة في اخره ما تقولش فتحه النائبه عن الكسر ان هذا مشي جمع مؤنث سالب هو جمع تكسير والتكسير هو التغيير يقع التغيير عن بناء مفرده هل ترون يقع التغيير إما بالزيادة وإما بالنقص وإما بالشكل وإما بهما معاً وإما بهما معاً إذن قلنا المزيد لإخراج التاء الأصلية كتاء بيت وتاء ميت لأننا نقول ابياتا إذا كانت منصوبه ونقول أيضا أمواتا أمواتا لماذا؟ لأن التأفية التأفية ليست زائدة التأفية أصلية فلا يقال له جمع مؤنث سالم بل يقال فيه جمع مكسر أو جمع تكسير كيف يعرب؟ بالفتحة الظاهرة في آخره في آخر الفم هذا جمع مؤنث سالم اسم دل على أكثر من اثنين بسبب ألف وتاء طبعا على لفظه طبعا على لف مفرده وهذا يضطرد هذا الجمع في خمسة عمر وهذا الجمع يضطرد في خمسة أمور من يذكر منكم هذه الامور هذا الجمع يضطرد في خمسة أمور سؤالي من يذكر منكم هذه الأمور الخمسة ها الأمر الأول تاء التأنيث مطلقا تاء التأنيث مطلقا وماذا نعني بقولنا مطلقا ونفضل الإطلاقي في السر بما قبله أو بعده فاحفظ واعلامها ها؟ تاء التأنيث مطلقا يعني عالما لمؤنث أو لغيره لغيره من؟ لغيره طلحة حتى ولو كان لغير عالم كشجرة كشجرة كشجر لا يجمع مثل ولا لا يجمع ايضا مثل إمرأة لا يجمع إمرأة لا يجمع هل هو نفض من إمرأة لاجح إمراءات اسمه جنس طيب ام بتشديد الميم شاة شات شفات قول قله قله ولكن بضم القف ماشي قله لا, لا قله اش معناها نقوله بضم القاف وفتح اللام مخففه ان تكون المخففه اللام هذه لعبه الصبيان يقالها قله لعبة السبيان يقال لها قوله ومله ومله كيف تجمع هذه الالفاظ هذه الالفاظ وقع الخلاف في جمعها لعدم السماء لم يسمع انها جمع جمع مؤنث سالم لعدم السماء ولذلك قيل بان شفه تجمع على ماذا؟ شفاهات وتجمع على شفوات لا نحن نتكلم الآن على جمع مؤنة سالي مش على جمع تكسير شفه كيف تجمع؟ شفوات وشفهات قال لك يعني لأن لم يكن معروفا هذا الجمع كثيرا وأمة تجمع على ماذا؟ أموات وأميات هذا قال لك هذا يمكن سمع والصحيح يقال هذا الجب ما سمع فيه يقال وما نفلا هذا الامر الاول ما هو الامر الثاني الامر الثاني ما فيه الف التانيث مطلقه قلنا الاول ما فيه تاء التأنيث مطلقه والثاني ما فيه الف التانيث مطلقه ماذا نقصد ايضا بالمطلق مقصوره او ممدوده مقصوره او ممدوده مقصوره كمثل ماذا حبله هذه مقصوره ممدوده مثل ماذا صحراء حمراء ها؟ مقصوره او ممدوده الا مؤنثي اثنين الا مؤنثي ام تنسق لزوز الا مؤنثي أفعل وفعلان إلا مؤنثي أفعل وفعلان كحمراء وسكر هل يجمعان بالالف والتاء ام لا يجمعان الجواب لا يجمعان أفعل. افعل أفعل وفعلان لا يجمعان بالالف والتاء كما لم يجمع مذكرهما بماذا بالواو ون. كما لم يجمع مذكرهما بالواو ون. وكذا فعلى وكذا فعلنا فعلى الذي لا افعل له فلا الذي لا افعل له ها فعلى الذي لا افعل له كان عجزاء عجزاء ورتقاء رب نعم هذه كذلك وعند هذه طبعا عند غير امام مال عن غير ابن مالك ابن مالك لا ان تجمع اجمع وهل يجمع ما كان علما لمذكر أم لا يجمع يعني كزكريا هل يجمع هذا الجمع أم لا يجمع هذا فيه خلاف هذا فيه خلاف. هناك منقل يجمع هناك منقل لا يجمع إذن تأنيTH مطلقان وألف التأنيTH مطلقان والعالم المؤنث العالم المؤنث العالم المؤنث هذا العمر الثالث العالم المؤنث ولم يكن فيه علامة الطائنيTH العالم المؤنث ولم يكن فيه علامة التأميذ حاليش هند زينب هندات زينبات إلا باب حذام إلا باب حذام عند من بناه قال ابو مالك وابن عال الكسري فعال علامه ابن عال الكسري فعالي عالمه مؤنث وهو نظير جشانا وهو نظير جشانا إذن فالعالم المؤنث ولم يكن فيه علامة التأنيث هند لم يكن فيه علامة التأنيث خليكم الباقية هذا الثالث لعلامه الرابع مصغر مذكر لما لا يعقل مصغر مذكر لما لا يعقل درهم جميعني درهم درهمات ما حتى تصغر ماذا تقول دريهمات دريهمات هذا الأمر الرابع الأمر الخامس وصف لمذكر غير عاقل وصف لمذكر غير عاقل هذه الأمور هي التي تجمع ماذا تقول فيها؟ اعطني مثال وصف لمذكر غير عاقل أيام معدودات اذكر الله في أيام معدودات ها؟ جبال راصيات هذه خمسة فما عاد هذه الخمسة يقتصر فيها على ماذا على السماء يقتصر فيها على السماء فمثلا السماوات هذا سمع وإلا ما كان ينبغي يجمع جمع مؤنث سالم لكنه سمع الأرض أرضات أرضات هذا سمع ثيب ثيبات شمالات امهات لماذا قلنا سمع لان هذه اسماء اجناس او جنوس جائزه تقول جنوس هذه اسماء اجناس سماء جنس كل ما ارتفع فوقها وقالوا له سماء ارض كل ما تحتك تطاؤه فهو ارض ثيبات كل من سبق لها الزواج ها؟ كل من سبق لها الزواج قال لها ثيبات كما قال الله عز وجل ثيبات كذلك شمالات هذا جنس كذلك أمهات هذا جنس هذه أسماء أجناس أو جنوس مؤنثة بلا علامة. سماء عند علم. إذن إياه أسماء جنس. مؤنثة بماذا؟ بلا علامة. ضحّت بلا علامه ونحو سيجلات وحمامات لماذا؟ من كل مذكر لا يعقل. سيجلات معروف الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام وصاح براجل من امتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فتخرج له تسعة وتسعون سجل سجل هذا جمع تكسر وجمع وجمع المؤمنة سجلات يقول يا رب عندما يقول له أظلمك كتمت الحافظ فيقول في له ألك عظم فيقول في له ألك حسن فيقول في له يقول أحضر وزنك فإن أولاد معلك اليوم فتخرج له في بطاقة فيها شد الله إن الله سبحانه وتعالى فيقول يا رب أتهزأ بي وأن رب العالم ما تصنع هذه هذه هذه البطاقة أمام هذه السجلات خرج منه تسعمية تسعمية كل سجل منها مبدو البصر فذكر السجلة أولا مكسر ثم ذكره أيضا جمع مؤنث سالم فإذا السجل سجلات وحمامات هذا إذا كان لمذك... لكل مذكر هذا قاعدة من كل مذكر لا يعقل ليس مصغرا ولا صفه ليس مصغرا ولا صفا وهذه نظمها الشاطبي ولعل ما ذكرناه لكم يكفي لان الشاطبي نظمها وقال وقسه في دتا ونحو ذكر وقسه في دتا ونحو ذكر ها وقسه في دتا ونحو ذكر ودرهم مصغر وصحره لاحظ الامثله هذه الاوجه الخمسه راه مجموعه وزيادة وزياده وقس في فيذت في ونحو ذكر ودرهم مصغر وصحراء وصحراء بدون همزه في الاخر ل ليتزن وقس في ذته فيذت ونحو ذكر ودرهم مصغر وصحراء وزيناب ووصف غير العاقل وزيناب ووصف غير العاقل وغير ذا مسلم للناقل وغير ذا مسلم للناقل خلاص فلهذا قال وقسه في ذت ونحو ذكر ها نعم وادر هام وصحر وزينب وزينب مشي وزينب من وزينب, وزينب, وزينب, وزينب, وزينب غير العاقل وغير, وغير, وزينب وزينب وغير ذا مسلم قالوا كان الاولان يقول مشو غير ذا وغير ذا ان يقول وغيرها هذا هو الافضل كان العليق والافضل أن يقول وغيرها وغيرها مسلم للناقد، ها حتى من جات التزان يتزل البيت وغيرها مسلم للناقد ويستثنى من الأول كم اسم أربعة أسماء، يستثنى من الأول أربعة أسماء كيف تصنع؟ كيف تستثنى؟ كيف تستثنى؟, كيف تستثنى؟ لا تجمع, يعني لا تجمع هذا الجمع حتى وان كان فيها التاء نعم حتى وإن كان فيها التأ... ت امراه اجمعها جمع مؤنث سل، لا يمكن ام اجمعها جمع مؤنث سل، لا يمكن شاة اجمعها جمع مؤنث سل، لا شفه هذا الا على ما سمع شفهات وشفوات وان كان بعضهم لم يسلموا لماذا لم نجمع هذه الاربعه هذه الاسماء الاربعه لماذا لماذا قالوا استغناء بتكسيرها عن تصحيحها لماذا نجمعها استغناء بتكسيرها عن تصحيحها ايش معنى هذا الكلام استغناء عن تكسيرها جعلنا جمع تكسير نجمعوها جمع تكسير ولا نجمعوها جمع تصحيح جمع التصحيح هو جمع مؤنث سالم فجمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم يقال له الجمع الصحيح، وجمع التكسير ماذا يقال له؟ جمع التكسير والمكسر فلذلك إذا قيل لكم لماذا لا تجمع هذه الأسماء الأربعة؟ جمع مؤنث سالم لماذا؟ المختومة بالتأ. وقال استغناءا بتكسيرها عن تصحيحها. واضح هي أربعة أربعة أسماء. حتى قال بعضهم نظمها بعضهم. قال وكل ما أنثى بيت يجمع وكل ما أنثى بيت يجمع كل ما أنثى بيت يجمع بألفين والتاء أيضا تتبعوا وشي حاجة هكذا لها جزء أنا نسيت فيه عبارة من تذكرها منكم أو يعرفوا هذه العبارة يرسلوها لنا وكل ما أنثى بيت يجمع بألفين والتاء عباره عبارات شيء كلمة قال يتبع، واستثني من هذا الذي قد ذكر يعني كل ما أنس بالتاء إذا كان مؤنث بالتاء يجمع بألف التاء إلا ما استثني من هذا الذي قد ذكر ثلاثة ألفاظها لن تنكر ثلاثة ألفاظها لن تنكر طبعا كل قال ثلاثه كل قال اربعه ثلاثه الفاظها لن تنكر شات ولفظ امه ثم الشفه شات ولفظ امه ثم الشفه الشفه ماشي شفاه الشفه بتشديد الشين والفاء قل اعيد الابيات وَكُلُّ مَا أُنِّيْثَ بِتَّ يُجْمَعُ بِآلِفٍ وَالتَّائِ فيها يتبعون شعبار هكذا وَاستثني من هذا الذي قد ذكيرا ثلاثة أنفاضها هذا تنكر شات ولفظ أمة ثم شفة فجمعوها بما مظال نعرفه فجمعوها بما مظال نعرفه الأبيت واضحة ما فيها إشكال أظم أولا عندكم فيها إشكال الحمد لله ثم قال بيت الأخير لفظ نساء لفظ نساء نسوة نسوة قد يغنى لفظ نساء نسوة قد يغنى عن جمع مرأة بنظر يعنى بنظر يعنى إمرأة اجمعها قد يقول استغنى عن النساء النساء نساء ها وقال نسوات في المدينة نسوة امرأة امرأة اجمع نسوة لاحظتم طيب قولوا الابيات لا ما اسمع ما اسمع ما النثى بالتاء يجمع بالافي في فيها نفعل وصف هذا الذي قد تنفعها ثلاثة أطولها لم تنقعها شاثوا رفض ثم ثم ثم بما وكل ما أنيث بيت يجمع بآلف والتاء فيها يتبعش شعبرا كذا وقدم. واستثني من هذا الذي قد ذكر ثلاثه الفاظها لم تنكر شات ونفظ امه ثم الشفاه فجمعها بما ما ظال نعرفه لفظ نساء النسوه قد يغنى بالغين يغ قد يغنى عن جمع مرأة بنظر يعنى يعنى هذا هو طيب إعراب جمع المؤنث الثالثة الآن مع كيف الأسماء التي تعرب لكن إعرابه كيف يعرب معي جي. كيف يعرب المشهور أنه يعرف بالضم الظاهرة في آخره في حالة من؟ في حالة الرفع وبالكسرة نصبا وجر خلق الله السماوات على أن السماوات هي سمع رأيت الهندات جاءت الهندات جاء في عمار منع الفتح التأتني الساكنة قصرة الأجل تقع الساكنين الهندات فاعل بالضم إلى في آخره رأيت الهندات رأيت فعل وفاعل الهندات مفعل به كيف يكون منصبه على أن تنصبه كسر النائب عن الفتح كسر النائب عن الفتح في اي موضوع عم تكون كسر نائب عن في موضوع واحد في جمع المؤنث السالم مرت هذا المعروفه فهي تكسر نصبا وجرا تكسر نصبا هنا الان اسالكم سؤالا عنده علاقه بجمع المؤنث السالم ما سمي به ركزوا معي واضح الدرس سهل جدا ما سمي به شنو هو ما سميه جمع مؤنث السالم سمينا به تصوروا امرأة سمت ابنتها أذرعات أو أذرعات إما بضم الراء أو بكسرع وجهال أو هندات هندات واحد سمى ابنته هندات سمى ابنته هندات هكذا بهذا الجمع أو لحب. لماذا نبعد النجعة؟ عرفة عرفة يقال عرفة ويقال عرفات اسم جبل جرم سالم سمي به ايش؟ سمي به جبل اذا ما سمي به ما اعرابه كالذي قلنا يرفع بالضم الضاهرة في آخره وينصب ويجر بالكسرة لاحظ في إشكال هات إعرابه عندنا أيضا جمع مؤنث السالين الذي لا مفرد له من لفظه الذي لا مفرد له من لفظه عنده مفرد ولكن مشين لفظيه حل اسم الجمع شنو اسم الجمع اسم الجمع هو الذي لا مفرد له من لفظه إن قيل لك ما هو اسم الجمع قل هو الذي لا مفرد له من لفظه هذا هو اسم الجمع الذي لا مفرد له من لفظه فالذي لا مفرد له من لفظه يقال له واش يقال له اسم الجمع اسم الجمع انه لا مفرد له من لفظه ولكن له مفرد من ماذا من معناه له مفرد من معناه اولات أولات هذا اسمه إيش اسمه جمع أعطيني مفرد أولات من لفظه من يعطيني مفرد أولات من لفظه فلو حمل بعلم الكتب وأنا بذلك زائد اولاد أولات لا مفرد له من لفظه وإنما له مفرد من معناه اعطوني مفرده عطوني مفرده من معناه أولاد, أولاد أولاد ها ذا؟ ذات ذات ذات لاحظ فاذا ركزوا معي شنو هو اسم الجمع شنو هو اسم الجنس شنو هو اسم اسم الجنس واضح وسهل سهل. أنا لا أتوسعه ولكن تكلمت في هذا في المرحلة السابقة مع اخوه في بارتوك ولكن أنا أعطيكم بيتين تفرقوا بين ماذا أسماء الجنس اسم الجنس واسم الجنس وإن كان كل هي أنواع لكن لا يهمنا الذي يهمني الآن ابن اجره ماذا قال؟, قال باب الاعراب, الإعراب هو تغيير اواخر الكلم الكلم هذا اسمه ماذا اسمه جنس اعطيني مفرده اعطيني مفردو لا عنده مفرد مفردو كيف يكون يكون مقرونا بالتاء كلمه وكلمه بها كلام كما قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كستقيم اسم وفعل ثم حرف الكلم وحده الكلم وحده واش كلمه فالكرم اسم جنس وما واحده ما مفرد الكلم كلمه, كلمة بالتاء مختومه بالتاء واش فيه اشكال طيب انا نشوفو اسم جنس اسم الجمع شنو هو اسم الجمع والذي لا مفرد له مفرده. انا أعيد واضح باش نذكر لكم الأبيات اذا فهمتوا لي هذا عندنا اسم جنس عندنا اسم جمع ركزوا عندنا اسم جنس اسم الجمع اسم الجنس ما هو والذي لا مفرده له لا اسم الجنس اذا بغيت تعرف اسم الجنس كيف تعرفه تعرفه بمفرده مفرده يكون مختوما بالتاء البقر بقرة الشجر شجرة الكلم كلمة النمل نملة ها؟ اسم جنس كيف يكون مفرده مختوما بالتاء اسم جمع والذي لا مفرد له من لفظه <تصفيق> اولات اعطيني اسم مفرد من لفظه لا عنده من ماذا <تصفيق> من معناه <تصفيق> واضحه يا اكتبوا البيتين وان ترد معرفه اسم الجنس فطره، خليهم هكذا كما حفظناها وتبقى كما هي وان ترد معرفة اسم الجنس فطره انتوا تريد أيه والطالب أو أيه وان ترد معرفة اسم الجنس فطره مفرده بالتأيذ الفطنة. في إشكال ماذا فايمتو من هذا البيت؟ سألت صمد ماذا فايمتو من هذا البيت؟ اسم الجنس. اسم الجنس ما به؟ أنا, أنا اسم الجنس مفرده يكون مقرن بالتأه. واضح يوسف؟ وإن تريد معرفة اسم الجمعي وإن تريد معرفة اسم الجمعي أو الجمعي وإن تريد معرفة اسم الجمعي فهو الذي لا مفرد له فاعي احفظ عيب بمعنى احفظ يفعله أمرين من الوعاية يلا أعيد البيتين ارفع صوتك وإن, وإن تريد معرفة اسم جنس فطرة فمفرده بالتائيات الفطرة وإن تريد معرفة اسم الجمع، فهو الذي لمفرد له فعي جميل طيب أنا الآن أسأل ما هو اسم الجنس هو الذي يكون مفرده قل غير هذا التعريف والذي بالتاء والذي يميز بين مفرده وجمعه بالتاء بالتا... طيب ما هو اسمه الجمع والذي لا مفرد له من لفظه طيب الان وصلنا الى اعراب جمع المؤنث السالم الصحيح فيما سمي به من جمع المؤنث السالم وليس جمع المؤنث السالم ما سمي به من جمع المؤنث السالم كما قلنا لكم هندات الان واضح الدرس واضح بقي لنا زياده كم ساعه ها الساعه 55 دقيقه لا اله الا الله طيب ها عشان اقصى والصحيح الص... يعني الصحيح ان نقول ما سمي به في ثلاثه أو ثلاثة في ثلاثة فرق هندات هذا جمع سمينا به امرأة واحدة أذرعات أو أذريعات أو عرفات سمينا به عرفات كم عرف عندنا واحدة لا تفعلوا كما يفعل المغاربة عند الناس عندما عرفوا يقولوا عرفه, عرفه الصغيرة وعرفها الكبيرة إيش هذا الكلام هذا من الجوزي مات لا, لا ادخل المغاربة في اخبار الحلقه المغرفه هذه الكبيرة كبيره يعني كي المشيش عبد السلام ماشيش عرفه صغيره يعني في بيت الله الحرام هذا الكلف ما ادري الناس الناس ما ادري عنده ايش عندهم في في الراس عندهم المخ ولا شيء اخر انا هذه صح ها هذا هذه صح والله هذا على هذا على, على وزن البشر على وزن البق طيب او حاجه الصحيح ما سمي به فيه ثلاث فرق ونقف هنا لالا هناك قواعد سنذكرها في هذا ولعلنا نقف هنا الان ساعتان تقريبا اللهم استعان نسال الله عز وجل ان يكون الدرس واضحا باذن الله عز وجل ما فيه إشكال جمع التكسير عرفنا من جهه اللغه وعرفنا من جهه الاصطلاح وذكرنا انواع التغيير وذكرنا ايضا انه ينقسم إلى اصغر إلى أكبر كما ذكرنا جمع مؤنث سالم، ذكرنا تعريفه وما جمع بألف وتائم مزيدتين وعلى أن ما واقع على الجمع وليس على المفرد، وقلنا أيضاً ما جمع بألفين، يعني الباء هي للسببية ولا للملابسة، كما قلنا أيضاً الزاء الألف أن تكون لا تكون أصلية، أود أن تكون زائدة، أو التاء كذلك أن تكون زائدة وليست أصلية، ثم ذكرنا، الإعراب أن يكون جمع مؤنث سالم مرفوعا بالآلف مرفوعا بالآلة معفون مرفوعا بالضم منصوبا ومجرور بالكسرة هذا ما يقال إلا ما سمي به ففيه مذاهب ثلاثة نقفون والله تعالى أعظم وأحكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته